بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون نون والقلم وما يسقون والقلم وما يسقون ما أنت بنعمة ربك بمجنون تُرَبِّكَ بِمَنُون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّ لَكَ لَأَلِيًّا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم فسات بصي ويبصرون. فست بصي ويبصرون. بأيكم المفتون؟ بأيكم المفتون؟ إن ربكه وأعلم بمن ظل عن سبيله وهو وأعلم بالمهتدين. إن ربكه وأعلم بمن ظل عن وهو امنه بالمهتدي فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ود لو, لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين أم مازِم الشائِم بنميم؟ أم مازِم الشائِم بنميم؟ من ناعل الخير معتد أثيم؟ من ناعل الخير معتد أثيم؟ بعد ذلك زني. أن كان ذمالي وبنين، أن كان ذمالي وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين، إذا تطل عليه آياتنا قال أساقير الأولين، سنسمه على الخر. إنا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يستثنون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، فتنادوا مصبحين، أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارمين، أنقضوا على حرفكم إن كنتم صارمين، فانقلقوا وهم يتخافتون. فان تَفُسُّونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا فلما رأوا قالوا إنا لظالون بل ما وأوَّهَ قَالُونَ إِنَّا لظالُونَ بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسَقُهُم أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعضين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 انا خيرا منها إنا الى ربنا راغبون عسى ربنا ان يبدل لنا خيرا منها إنا الى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك ولا عذاب الآخرة أكبر. ولا عذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنة نعيم. إن للمتقين عند ربهم جنة. افَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ افَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا اننا تحكموا سالهم ايه بذلك زعيم سالهم ايه بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين ام لهم شركاء فَالْيَأْنُ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ وَيُدَاعُونَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ وَيُدَاعُونَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فأشعة أبصارهم ترهقهم ذلّ، فأشعة أبصارهم ترهقهم ذلّ، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد من يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجراً فهم من مغرمين مثقلون. أن تسألون أيام فهم من مغرمين مثقلون. أم عدهم الغيب فهم يكتبون. أم عدهم الغيب فهم يكتبون. بصبر لحكم رب. ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكروم. اصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكروم. لو لَأَنتَ ذَرَكهُ نعمةٌ مِن رَبِّهِ لَو لَا انْتَذَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُوم فَجَاءَ تَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجَاءَ تَبَاهُ فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا